هو الذي أنزل عليك الكتاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب, هن أم الكتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ مِنْ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 أزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر والقناطر المقتارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متع الحياة الدنيا.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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم.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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لَّهُم مَّمَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب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 فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصرو من الصالحين.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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة.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 إذ قال الله يا عيسى إني متوфик ورافعك إلي مِنَ من الذين كفروا وطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لَهُ العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أَرْبَابًا من دون الله فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون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 وَالدَّتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار آخره لعلهم يرجعون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 الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلا قلهم في الآخرة أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله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 فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أفغير دين اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعوا وكرها طوعوا وكرهوا وإليه يرجعون.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 والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْسَ يُقْبَلَ مِنْهُ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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو وأصلحو فإن الله غفور رحيم. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تُوَابَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضالون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 طعامك نحل اللبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَنَظَرَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه فأم الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب, العذاب بما كنت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 ضربت عليه مذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، إِلَّا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب.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 ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سوا من أهل الكتاب أمم قائمة يطلون آيات الله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 وَالدُّمَعَنَّتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَאَن تُمْ أُلَاء تُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ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 ان الله عليم بذات الصدور تمسّكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لَا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيّن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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله والذين فَعَلُوا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خالت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فاظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وهدو وموعظة للمتقين ولا تهنو ولا تهنو ولا تحزنوا أنتم الأعلى وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن أمسككم قرحو فقد مس القوم فقد مس القوم قرح مثله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 وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فَقَدَ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَظْرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْوُقْتَنَّ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْظُرُونَ قال على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ النَّبِيَّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون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 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ بِغَمٍّ بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 وَمَن يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُل نَفْسٍ مَا وَهُم لَا يُظْلَمُونَ فَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَا بِسَلَمَصِير ۖ هُمْ دَرَجَاتٌ عند اللَّهِ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 ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لم أعصبتكم مصيبة قد أعصبت مثليها قلتم أنا هذا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 وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا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 فَدَارَؤُوا عَن انْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ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 فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله هو نعم فَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضْواً اللَّهَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ القد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فِي في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.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 فبئس ما يشترون، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.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 آيَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك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 ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوه. وَأُذُ فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَوْزًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ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 يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.